شام قلب ذايد يوجه لك عتاباً إن هذو خلسي فكي صفي حساباً شام قلب ذايد يوجه لك عتاباً إن هذو خلسي فكي صفي حساباً يا غايب مصايب مصائب يا غايب يا غايب مصايب مصايب يا غايب تدري المهدي عتبنا مو عتب ذي الله وندعم. نشكي من شدد وضيعنا تشهديد تشهدي دموعين بظلماء بجار الزمن خيامي علي ناب ولا عمة وتدر جمشة ميت غاية ينشدي وجاي كلامه هل وين وانتظارنا يا فخارنا بخارنا غيرصرنا وعانك الشامط نشهدنا طولي قل لي ان صاحبكم غيابه وحنا يا الغايب تحيرنا بجوابه طولي قل لي ان صاحبكم غيابه وإحنا يا الغايب تحير مجوابه يا غايب مصايب مصايب يا غايب يا غايب مصايب مصايب يا غايب, مصايب مصايب يا غايب. تدري أمرك ما بيدك راجعي الرب في الجلال لكن نريد اكتني دبي بزته وشا نا وكماله قل لي يا ربي البرية. وخلي املي ها عداله ومين الا يمنا ليش وين ظلامنا وين جرد يا ابني وصيحنا وينك يا عظم قدنا من غياب المصطفى وغدر الصحابة والنوع لي انا ظلم قاسي عذابه من انغياب المصطفى وغدر الصحبه سنه وعلي انا ظلم قاسي عذابه يا غايب مصايب مصايب يا, غايب يا غايب مصايب مصايب يا يا مني من غيابك طولي وحيحي يا ارنى امرك شيعتك صبحي ومسيات لحفة من تضرى وتنطرك بيع وكي اتعركت طلبة يريت نبخى هذا صبرك بينت ظلماء لونه وعن بني العابس خبرك لين ولونه وعن ذبون وشاردون يا ذنب يا المهد عيدنا الفيد دعوية المصطفى الهيقرابة اهل ذبحتهم بلا خشي ومهابة الفيد دعوية المصطفى الهيقرابة اهل ذبحتهم بلا خشي ومهابة يا غايب مصايب مصايب يا غايب يا غايب مصايب مصايب يا غايب جدكيل هذي محمد من دنيت من مال منيه بعد ما بين لذيذ ترك تركلي الام وصي قل هميل وعيني عليكم حيدة ريحة ميل حمية والصبيل عترة الشريفة والصبيل بضعة الزتية الهادبوها وما حاربوها وصاوبوها وشن حرب شنوها ضيدنا الدار نجد من دفع يلمهد بابه ويضلع من امك المظلوم اصابه الدار نجد من دفع يلمهد يا ظلع من امك المظلوم اصابك يا غايب مصايب مصايب يا غايب, يا غايب مصايب مصايب يا غايب والعجيب قلبك تحمل ما نفذفل يلمه صبره والجريب الصاب مصابة لو صخر صدق يفسر ساعتي الحز حتى ورقوب لو تشنت جد جدك تنظره وجثتي من سلبوه وداستي الخيل على صدر عيا. لجوه او هاي جمو ہے امین ولا ہے ارحبو ہے اصاحت احنا الهادج يدنا ما چنل باری ذکر جدنا بکتابه واللي يبغضنا عليه يشتج عقابة وما كن الباري ذكر جدنا بكتابة واللي يبغضنا عليه يشتج عقابة. يا غايب مصايب مصايب يا, غايب, يا, غايب, مصايب, مصايب, يا غايب. كم قلب ذايب يوجه لك عتابه اين هضو خلسي فكي صفي حسابه يا غايب مصايب مصايب يا غايب يا غايب مصايب مصايب يا غايب